يبشرهم ربهم برحمة منه ولضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده ألر عظيم يا أيها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 إخوانكم وأزواجكم وعشيقاتكم وأموالن قترفتمها وتجارات تخشون كزادها ومساكن ومساكن تفضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد 119. فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين 110. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا